بسم الله الرحمن الرحيم سبحانا الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير يسر مؤسسه الفرقان ان تقدم كلمه صوتيه لامير المؤمنين ابي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان الدين يصيح صيح في مسائل الاسلام بشرى اننا لنل ما فجرا في شباب قد شاد صحوه ولاننا نؤمن ان محور الصراع يدور حول مقدساتنا وان صرف الناس عنها وغاية ما يصبو إليه أعداء الملة من اليهود وعوال الحديث وفنة جيوب نصرا ربت عظمى لجيب لا فرق عندنا بين اليهودية والصهيونية وحصر الصراع مع الصهاينة هو تقزيم خبيث متعبا ما يحمل الدين شعارا ما على بالدين قدرا فملامح خيانه قياده حماس تتبلور في نقاط منها دخولهم العمليه السياسيه في ظل دستور وضعي الماني الاعتراف الضمني باسرائيل دخولهم في حلف عجيب مع الانظمه الغربيه الاسلام مشاء الا لا نلماح فجرا في شبابي اطلاقهم لحرمه الدم الفلسطيني ولو اتى الزندقه من 100 باب الا فليعلم اهلنا في فلسطين ان اول الحل هو الجهاد وتحت رايه التوحيد الصافيه لا يفرقون بين قتال الابيض والاسود بين الكافر اليهودي والمرتد الفلسطيني إليه تجلّي الحقد والقهر الصف الاخر الهام الذي يجب ان يستهدف بقوه وخاصه رؤوسهم قم الرافضه فقد بدا هذا السرطان الدخول الى اهلنا بفلسطين بما يعين اهلنا على جهادهم ضد الحمله اليهوديه المجوسيه وعملائهم اولا ان يسعى اهل الراي والخبره من ابناء المنهج السلفي الى تنظيم جهودهم ثانيا ان يعلن ابناؤك تائب القسام المخلصين انفصالهم عن حركه حماس وعزلهم لقيادتها السياسيه الفاسده المنحرفه تقاع عن دور الامه في دعم تحرير الاقصى اولا فتح جبهات جديده لتخفيف الضغط اليهودي الامريكي على اهلنا في فلسطين ثانيا ان تغسل الامه حواجز العار التي تحاصر اهلنا في فلسطين مشاء الله لا ما حفت فان نساله سبحانه ونامل ان تكون دوله الاسلام في العراق هي حجر الاساس لعوده القدس ان الحمد لله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 والتي تثبت الاحداث الاخيره الخطيره في غزه لكل عاقل ان اليهود وعملاءهم لا يرقبون فيهم الا ولا ذمه فتعرضوا لحصار ظالم تزداد ضراوته يوما بعد يوم تلك البقعه التي شرفها الله تعالى فقال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ينوريه من اياتنا انه هو السميع البصير وجعل شد الرحال الى مسجدها عباده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الاقصى وشرف الله اهلها واكرمهم بالجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم الا ما اصابهم من لاوا حتى ياتيهم امر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله واينهم قال ببيت المقدس واكناف بيت المقدس ولاننا نؤمن ان محور الصراع يدور حول مقدساتنا وان صرف الناس عنها هو غايه ما يصبو اليه اعداء المله من اليهود وعملاءهم سواء كان بالاحتلال المباشر كما في حاله القدس او بافراخهم كما في الحرمين الشريفين ولان اليهود هم لب الفساد واصله والمعركه الحقيقيه معهم تدور حول القدس والصراع معهم قائم الى اي يقاتل معنا الحجر والشجر وتسفر المعركه عن نصر للدين واهله حديثنا اليوم عن رؤيتنا لحسم الصراع مع اليهود في ارض المحشر والمنشر وقبل ذلك يحسن بنا ان نؤكد على بعض الحقائق التي نؤمن بها ولا بد منها قبل الكلام عن الحل اولا ان قضيه الاقصى قضيه اسلاميه تهم كل مسلم ولا يمكن حصرها ابدا في قوميه مقيته او وطنيه قبيحه ومهما حاول تجار الاقصى ان يسكتوا كل صوت يريد الحق ويدعو اليه وان كل مسلم مسؤول عن تحرير الاقصى كما ان كل مسلم فلسطيني مسؤول عن تحرير العراق والشيشان وغيرهما من بلاد الاسلام قال تعالى وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وان هذه الحقيقه والحمد لله مستقره في نفوس الامه عامه واهل القدس خاصه ولقد ابكاني وجميع من بحضرتي ما قاله شيخ مقدس تجاوز المئه عام طلب منه اليهود شراء داره وساوموه في السعر الى ان قالوا هذا شيك اكتب ما شئت فيه من اي مبلغ ونحن نوقع عليه فقال اعطيكم داري بشرط ان تحصلوا على توقيع كل مسلم في جميع انحاء الارض ولو كان عمره شهرين جميعهم يوافقوا على بيع داري حينئذ ساعطيكم اياها بلا مال وافوض امري الى الله ثانيه إن اسرائيل دولة قامت على اساس ديني فهي دولة دينية ويكذب من يدعي انها دولة علمانيه او انها علمانيه استغلت الدين وانها جرثومه خبيثه زرعت في جسم الامه يجب ان تجتث وان وقع معها الخونه الاف معاهدات الاستسلام ثالثا لا فرق عندنا بين اليهوديه والصهيونيه وحصر الصراع مع الصهاينه هو تقزيم خبيث متعمد فصفات اليهود التي نص عليها كتاب الله ممتده عبر التاريخ يتوارثونها جيل بعد جيل قال تعالى كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين رابعه ان القوميين العرب بثورتهم العربيه المشؤومه والعون في قيام دوله اسرائيل وذلك باشتراكهم مع الجيش البريطاني ودخول القدس في هيئه الفاتحين وتفتيت الامه الاسلاميه وتقسيمها في سايكس بيكو لقاء ممالك هزيله عميله في الاردن والعراق والشام والجزيره خامسه ان المنظمات الفلسطينيه بخليطها العجيب من البعثيه والشيوعيه والعلمانيه التي ملات الساحه ضجيجا لعقود من الزمان انهم سيحررون الاقصى هم سر النكبه واصل المشكله وان كان تمه شيء حققوه بعد سنين الكذب الطوال هو ان الله فضحهم واخزاهم واظهر سوءتهم وبان لكل مسلم انهم بحق تجار القضيه الخاسرون سادسه تندل المنظمات المسلحه التابعه لجماعه الاخوان المسلمين وخاصه في هذه الحقبه وعلى راسها حماس حاش المخلصين من ابناء القسام هم في الحقيقه خان المله والامه وتنكروا لدماء الشهداء فمسلسل خيانات قادتهم السياسيه مستمر ومنذ سنين فجميع ابناء الساحه الفلسطينيه يعلمون قصه الحصار المادي الجائر الخانق الذي ضربته تلك القياده على كتائب القسام لفتره طويله ومن قبل الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه حتى يدعن المخلصون من ابناء القسام الى قرارهم السياسي المشؤوم فكانت النتيجه قتل واعتقال معظم المخلصين من حملات السلاح على ايدي اليهود وعملائهم من سلطه الخيانه وملامح خيانه قياده حماس تتبلور في نقاط منها ا دخولهم العمليه السياسيه في ظل دستور وضعي علماني وعلى اساس اتفاقيات اوسلو والتي تخلت عن اكثر من 3 ارباع ارض فلسطين ب الاعتراف الضمني باسرائيل باعترافهم بشرعيه السلطه الوطنيه التي قامت على اساس اتفاقيات اوسلو واعترافهم بشرعيه رئيسها العلماني المرتد عميل اليهود المخلص ج تصريحهم باحترام القرارات الدوليه الصادره عن الامم المتحده ومجرد الاعتراف بالامم المتحده هو اعتراف بقانونها الوضعي وبدوله اسرائيل العضو فيها د دخولهم في حلف عجيب مع الانظمه المرتده وخاصه في مصر وسوريا متنكرين لدماء اخوانهم في مجزره حماه فقد وصف مشعل جزار اخوانه الخائن حافظ الاسد ولعشرات المرات بالمسلم المخلص الحريص على الامه العربيه والمدافع عن الحقوق الفلسطينيه ثم الا يعلم مشعل وغيره ان الجيش النصيري السوري هو من سام المسلمين السنه العذاب في لبنان وخاصه الفلسطينيين في المخيمات وغيرها يقول رابين رئيس وزراء اسرائيل الهالك عن التدخل السوري في لبنان ان اسرائيل لا تجد سببا لمنع الجيش السوري من التوغل في لبنان فهذا الجيش يهاجم الفلسطينيين وتدخلنا عند اذن سيكون تقديم المساعده للفلسطينيين فالتحالف مع الرافضه النصيريه في سوريا بدعوه تحرير فلسطين هو خيانه كبرى فان صلاح الدين لم يدخل القدس فاتحه حتى قوى على دوله الراشده العبيديه في مصر والشام والنصيريه اخبث معتقدا واكثر حقدا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والنصيريه كفار باتفاق المسلمين لا يحل اكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون بالجزيه بانهم مرتدون عن دين الاسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى انتهى ها خذلانهم للمجاهدين جميعا بل والموافقه الضمنيه على قتل وتشريد اهل التوحيد ومن ذلك قولهم في موسكو ان مساله الشيشان شان داخلي وتصريحهم انهم لا علاقه لهم بالجهاد في العراق ولم ولن يضربوا فيه طلقه واحده واو قولهم انهم لا يسعون الى اسلامه المجتمع ولذا لم يطالبوا بان تكون العمليه السياسيه وفق الشريعه او بتحكيم الشريعه عند وجودهم في الحكومه ولم يحكموها بعد سيطرتهم الكامله على غزه زي عداؤهم المفرط للسلفيه الجهاديه وخاصه في الوقت الحاضر ومحاولتهم الجاده والمستمره لاجهاض اي مشروع قائم على اساس سلفي وحكايتهم مع جيش الاسلام معروفه وقصه الصحفي البريطاني اشهر من ان تعرف وبلغنا ان جيش الاسلام كان على وشك الحصول على مكاسب جيده من بريطانيا قبل تدخل حماس في المساله حق اطلاقهم لحرمه الدم الفلسطيني ولو اتى الزندقه من 100 باب كالبهائي المرتد عباس وغيره وكان الله لم ينزل في محكم التنزيل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اما عن الحل اولا ينبغي ان نعلم ان ما بنته الجاهليه في سنين طويله يستغرق وقتا لهدمه اضف الى ذلك اقامه بنيان راسخ لا تاخذه فيه الرياح قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم انفصام لها كما اننا في زمان الغربه واندثار لكثير من معالم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء الاف ليعلم اهلنا في فلسطين ان اول الحل هو الجهاد وتحت رايه التوحيد الصافيه لا يفرقون بين قتال الابيض والاسود بين الكافر اليهودي والمرتد الفلسطيني فلا فرق بين اول مرت ومجرميه وبين عباس وعصابته بل هم اولى قال تعالى يا ايها الذين امنوا قاتل الذين يالونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وقال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله فكم انسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي اهله فلا يكون مسلما بذلك اذ ترك دينا جميع المسلمين ثم قال الله تعالى صفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده فقوله ابدا اي ظهر وبان وتامل تقديم العداوه على البغضاء لان الاولى اهم من الثانيه فان الانسان قد يبغض المشتكين ولا يعاديهم فلا يكون اتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوه والبغضاء ولا بد ايضا من ان تكون العداوه والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين انتهى قال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين عزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والله تعالى يقيم قوم يحبهم ويحبونه يجاهدون من ارتد عن الدين او عن بعضه كما يقيم من يجاهد الراشده المرتدين عن الدين او عن بعضه في كل زمان والله سبحانه المسؤول اي يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه الذين يجاهدون المرتدين ولا يخافون لومه لائم انتهى الصنف الاخر الهام الذي يجب ان يستهدف بقوه وخاصه رؤوسهم هم الرافضه فقد بدا هذا السرطان الدخول الى اهلنا بفلسطين مستغلين الجهل والفقر يحميهم مجموعه من الخونه والعملاء لرافضه ايران تحت مسمى المقاومه وقد فعلوا الجريمه ذاتها في العراق فمتى كانت البصره رافضيه المعتقد حتى تكون اليوم ذات اغلبيه الرافضيه لقد استطاع المجرمون اقناع بعض شيوخ العشائر ورؤوس الناس بمذهبهم وذلك تحت ضغط الاغراء المادي وبالرذيله المسماة المتعه وغيرها من وسائل الخسه وادى ذلك الى تشيع عشائر باكملها لم يكن فيها رافضي واحد فزمن الرفض في بعض بلاد الرافدين من 50 الى 70 عاما لا اكثر فاعلموا يا جنود الله ان الرفض دين غير دين الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فالرفض دين يقوم على الاشراك بالله تائليا وتوسلا كما انه يقوم على المتعه الرخيصه وبها انتشر ولم يترك الرافضه لنا شيئا مقدسا حتى طعنوا فيه بطريقه او باخرى فطعنوا في ذات الله وفي القران وفي الرسول يقول الرافضي نعمه الله الجزائري انهم يقولون ان ربهم هو الذي كان محمد النبيه وخليفته من بعده ابي بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول ان الرب الذي خليفه نبيه ابو بكر ليس ربنا ولا ذات النبي نبينا انتهى ومما يعين اهلنا على جهادهم ضد الحمله اليهوديه المجوسيه وعملائهم اولا ان يسعى اهل الراي والخبره من ابناء المنهج السلفي الى تنظيم جهودهم وتشكيل جماعه سلفيه المنهج والمعتقد تضع على عاتقها عبء تصحيح المسار وترشيد الامتفاضه الجهاديه المتفجره في نفوس شباب الاقصى على ان تكون شراره انطلاقهم من شباب التوحيد وابناء المساجد مع الاهتمام بالاتصال الفعال بالعلماء وشيوخ المساجد ورؤوس المجتمع وتربيه اطفال الحجاره على مقاصد الجهاد الساميه واهمها ان تكون كلمه الله هي العليا متفتين من نفوسهم الفكره القوميه الوطنيه الخبيث الذي اخر الامه سنين وجعل المرتد الفلسطيني له حرمه الدم بينما يغض الطرف عن دم المجاهد الشيشان ويعتبره شأنا داخليا ثانيا ان يعلن ابناؤك تائب القسام المخلصين انفصالهم عن حركه حماس وعزلهم لقيادتها السياسيه الفاسده المنحرفه فاننا نعلم ان كثيرا من شباب القسام وبعض القيادات فيها قد باقوا درعا بانحراف قياداتهم السياسيه ولولا ما وجدنا من سوء هذه القياده وانحرافها البعيد عن شريعه رب العالمين ما كنا لندعو ابدا المخلصين من شباب القسام للانقلاب عليهم ونحن الذين ما فتئنا ندعو للوحده والاعتصام كما اننا نعلم اننا سنفتح علينا بابا كبيرا من النقد وخاصه من الهيئات الاعلاميه التابعه والخاضعه لهذه الجماعه لكن رضا الله احد ورجاء الإصلاح أنفع فعلى أهل الحكمة والخبرة منهم أن يسعوا إلى ذلك وفق حركة دعوية دؤوبة في أوصاط شباب القسام تضمن عدم تخل في أحد منهم مستعينين بالسرية والحكة اللازمة واضعين سيطرتهم على أكبر قدر ممكن يعينهم على الجهاد من الرجال والعتاب سالكين كل الطرق الشرعية المؤدية إلى ذلك فلم تفلح مع هذه القيادة المنحرفة كل أساليب النصح والدعوة السرية منها والعلنية ولم لا فإخوانهم في حماس العراق والحزب الإسلامي والجيش الإسلامي يقاتلون اليوم جنبا إلى جنب مع حامل الصليب ضد أهل التوحيد ومن لا يصدق يستمع إلى قناة بغداد واقوال طارق الهاشمي وابي عزام التميمي نائب امير الجيش الاسلامي فالذين يرتمون في احضان مجوسي ايران والنصيريه سوريا ويفتخرون بعلاقتهم الحميمه مع عمر سليمان رئيس الاستخبارات المصريه الذي انتهك اعراض الاف العفيفات في سجون مصر مصيرهم هو ذات المصير اما عن دور الامه في دعم تحرير الاقصى وهو متشعب الادوار نذكر منه اولا فتح جبهات جديده لتخفيف الضغط اليهودي الامريكي على اهلنا في فلسطين مع الاهتمام باستمرار وتقويه الجبهات الحاليه وخاصه تلك التي تخوض حربا مباشره مع الراع الامريكي كما في العراق وافغانستان ونسجل هنا تحيه فخر لابطال نهر البارد من المهاجرين والانصار فقد صطروا بدمائهم وتباتهم على الحق وشدة باسهم على العدو اروع ملاتم الاسلام في بلاد الشام واثبتوا بجدارته انه بامكان حفنه بسيطه من ابناء التوحيد ان يحفروا في جسد الكفر جرحا لا يندمل واني على يقين ان الله لن يضيع ثمره هذه الدماء وستكون بحول الله شراره الجهاد في بلاد الشام بخاصه مع اليهود في جبهه الثلاثه الاردن وسوريا ولبنان ونهنئ الامه بنجاه قاهر الصليب وفارس بلاد الشام شاكر العبسي نسال الله يجعل له للجهاد اماما في تلك البلاد فما سمعنا عنه الا خير فهو صاحب منهج وعزيمه وصدق اسال الله ان يفتح على يديه ثانيا ان تكسر الامه حواجز العر التي تحاصر أهلنا في فلسطين وطريق ذلك أن يثور الفلسطينيون بالأردن لكسر الحدود مع الضفة الغربية وأن يثور الشعب المصري وخاصة القسم الشامي منهم بكسر الحدود مع إخوانهم في غزة فمعلوم أن أول إقليم مصر يبدأ من العريش قال المقريزي العريش مدينة فيما بين أرض فلسطين وأقليم مصر وعار على السلاح الفلسطيني في سوريا ولبنان ان يقف عاجزا عن فك الحصار عن اهلهم وليس اقل من فتح ثغرات سريه لدعم اهلنا بالسلاح والعتاد والغذاء فان خانت حكومات الرده في تلك البلاد فلا يمكن ابدا للشعوب المسلمه ان تصمت او تشاركهم تلك الجريمه ثالثا ان تكسر الشعوب الحصار المادي المفروض على اهلنا ونقترح ان يدخر كل كاسب مسلم دولارين شهريا من دخله يذهب نصفها لاهلنا بفلسطين بينما ينفق النصف الاخر على سائر الجبهات على ان يقوم اهل الفضل بعمل جمعيات سريه منتشره في كل شارع وعلى نطاق ضيق بجمع هذا المال سواء كان بصوره نقديه او عينيه وحفظها او تنميتها لحين انتهاز الفرصه المناسبه وايصالها لمستحقيها عن طريق المخلصين من ابناء الامه وخاصه العلماء ونقترح ان يشكل ابناء كل مسجد جمعيه مستقله واحذر من التوسع وانصح بالسريه وان نبدا بالملتزمين رابعا ان يكسر اهل العلم حاجز الخوف وان يبرز منهم وكما قال احد الفضلاء الاستشهاديون العلماء وذلك لبيان خطوره الانظمه المرتده على الدين والدنيا وتدعم المجاهدين بالراي والفتوى وتحذر من استمرار دعم المنظمات العلمانيه والانزاميه خامسه الدعم الاعلامي الحقيقي للمجاهدين واظهار محاسنهم والتغاضي عن مساوئهم ما لم تخدش عقيده التوحيد فينبغي نصحهم سرا وعلنا اما عن دور الدولة الاسلاميه في بلاد الرافدين لتحرير فلسطين فاننا نحسن الظن بالله وندعوه انه كما كانت دولة نور الدين الشهيد هي حجر الاساس لعوده الاقصى الى حضن الامه ثم دخله تلميذه صلاح الدين فاتحا في معركه حطين كما دخله الفاروق عمر رضي الله عنه فإنا نسأله سبحانه ونأمل أن تكون دولة الاسلام في العراق هي حجر الاساس لعوده القدس ولقد ادرك اليهود والامريكان ذلك فحاولوا صدنا بكل وسيله عن هذا الهدف وما الحمله الشريسه على الانبار والفخر الزائد بضعف العمل فيها الا لعلمهم انه يسهل قصف اسرائيل من بعض مناطقها وبصواريخ متوسطه المدى وكما فعل الهالك صدام تلبيسا على الامه ولانهم يعلمون ان بعض هذه الصواريخ لا تزال موجوده كما انه يمكن تصنيعها ما دامت اصابتها ليست نقطويه وما جريمه تشكيلات الاخوان في بلاد الرافدين وخاصه اماس العراق والحزب الاسلامي والجيش الاسلامي وتشكيلهم لصحوات الرده وجهودهم المغنية لإخراجنا من الأنبار وبعقود مباشرة مع الأمدكان إلا لصدنا عن نصرتكم ولو عن بعد ولكن أبشروا وأملوا فإن القادم خير بعون الله فلن يصدنا عن الحق تثبيط متخاذل ولا عمالة خائل وإنا مع ذلك مستعدون لدعمكم بكل ما نملك من قليل المال وإنه كما اننا مستعدون لتدريب كوادركم بدءا من العبوات وانتهاءا بتصنيع الصواريخ وقبل ذلك نحرض اطفالنا ونساءنا وابنائنا الا ينسوكم من سهام الاصابه دعوه بظهر الغيب واخيرا نعترف بالتقصير ونسال الله الغفران والتوفيق فالله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اخوكم أبو عمر القريشي البغدادي